ل موسوعه ج م ميقات يوم و م ثم إنكم أ ي النابلسي ا ض ا ل و ل م ك ذ للعلوم ف م ا ل ئ ن ن م ه ا ا ل ب ط و ن ف ش ا ر ب و ن ع ل ي ه من ا ل ح م ي م ف ش ا ر شرب ب و ن الله ه هذا ي م ن ز م يوم ا ل د ي ن نحن شركه الهدى شركه د ق و ي ه غير ا ب ح ي ه م ا ت مضمون و اجتماعي ل أ ن نبدل أ م ث ا ل ك م وننشئكم في ما لا تعلمون ولقد علمتم ان ن ش أ ة ل و ل ا فلولا تذكرون أ ف ر ا ي ت م ما تحرثون أ ن ت م تزرعونه أ م نحن الزارعون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 تنزيل من رب العالمين افبهاذا الحديث انتم مدهنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب إ ل ي ه منكم ولكن لا تبصرون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 واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصغيه جحيم ان هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم